الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الثالث والستون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال متى حضرت من اليمن؟ حضرت قبل عشر سنوات التدريب متى حضرت من مالي؟ حضرت قبل تسع سنوات متى حضرت من كينيا؟ حضرت قبل ثماني سنوات متى حضرت من إيريتيريا؟ حضرت قبل سبع سنوات متى حضرت من السنغال؟ حضرت قبل ست سنوات التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال هل معك الجنسية اليمنية؟ نعم ومعه جواز السفر اليمني التدريب هل معك الجنسية المالية؟ نعم ومعي جواز السفر المالي هل معك الجنسية العراقية نعم ومعي جواز السفر العراقي هل معك الجنسية الإيرتيرية نعم ومعي جواز السفر الإريتيري هل معك الجنسية السنغالية؟ نعم ومعي جواز السفر السنغالي التدريب الثالث تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال لماذا ترفت العراق انتقلت الشركة الى جدة التدريب لماذا ترفت طرابسة انتقلت الشركة الى الرياض لماذا تركت مكة؟ انتقلت الشركة الى المدينة لماذا تركت ايران؟ انتقلت الشركة الى ليبيا لماذا تركت مالي؟ انتقلت الشركة إلى كينيا لماذا تركت إريتريا انتقلت الشركة إلى السنغال لماذا تركت مالي انتقلت الشركة إلى السعودية لماذا تركت جدة؟ انتقلت الشركة إلى الرياض. لماذا تركت الدمام؟ انتقلت الشركة إلى مكة. التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كيف تقضي الوقت في جدة؟ أذهب مع الأسرة إلى شاطئ البحر التدريب كيف تقضي الوقت في عمان؟ اذهب مع الاصدقاء الى السوق كيف تقضي الوقت في الرباط اذهب مع الزوجة الى المكتبة كيف تقضي الوقت في القاهرة اذهب مع الاستاذ الى الجامعة كيف تقضي الوقت في الرياض؟ اذهب مع الضيوف الى البر كيف تقضي الوقت في مكة؟ أذهب مع الأولاد إلى المسجد الحرام كيف تقضي الوقت في المدينة أذهب مع الأسرة إلى المسجد النبوي التدريب الخامس تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال كم تستغرق الرحلة إلى مكة؟ تستغرق ساعة واحدة تقريبا التدريب كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق ثلاث ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة إلى جدة؟ تستغرق أربع ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة إلى الرياض؟ تستغرق خمس ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة الى الجزائر تستغرق ست ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة الى ايرتيريا تستغرق سبع ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة إلى العراق تستغرق ثماني ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة إلى كينيا تستغرق تسع ساعات تقريبا كم تستغرق الرحلة إلى السنغال تستغرق ثلاث ساعات تقريبا